بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 111. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول